السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين على آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له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 عن مباحث العموم والخصوص والإطلاق والتقييد في قول الشيخ رحمة الله عليه بسم الله الرحمن الرحيم قال ونصوص الكتاب والسنة منها عام وهو اللفظ الشامل لأجناس أو أنواع أو أفراد كثيرة وذلك أكثر النصوص لأن كتاب الله تبارك وتعالى لم يفرد فيه ربنا تبارك وتعالى شيئا فكل الأشياء وكل المسائل وكل المباحث التي قد يحتاج إليها المكلفون لا بد من دخولها في كلام الله تبارك وتعالى وقد خاطبنا الله عز وجل بها إما عينها أو ذكرها في عمومات ومن هنا تظهر أهمية هذا الباب إذ غالب أحكام الشريعة عمومات وقد استعمل هذا علماء الأمة من الصحابة رضي الله عنهم بل من النبي صلى الله عليه وآله وسلم صراحة إذ احتج بالعموم من كلام الله عز وجل فصار الاحتجاج بالعموم في كلامه صلى الله عليه وسلم أيضا حجة شرعية لأنه مثل القرآن ولذلك ينبغي التركيز على هذا الباب جدا وان لم نركز عليه هنا فليحرص إخواننا على التركيز فيه فمباحثه كثيرة متشعبه وإنما نذكر إن شاء الله تبارك وتعالى الضرورية منها ونتحدث عن أصول هذه المباحث مما لا يمكن جهله ولا يجوز فقول الشيخ رحمة الله عليه منها عام وهو اللفظ الشامل المستغرق يعني لأجناس أو أنواع أو أفراد كثيرة هنا مسألتان مسألة الأولى أن الشيخ رحمة الله عليه يتحدث عن اللفظ فقوله عام أي اللفظ سواء كان من كلام الله تعالى أو من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقوله عام هذا وصف لللفظ واللفظ يتضمن معنى ودلالة هذا المعنى وهذه الدلالة هي العموم والشمول إذن لا نصل إلى ونستنتج علاقة بين اللفظ ومعناه بين العام ودلالته على العموم يقول علماؤنا الأصل في اللفظ العام أن يدل على العموم والشمول والاستغراق وسر هذا الساعة والتوسع بغير حصر ولا ضبط لعدد وإنما نتحدث عن هذه الساعة والشمول في ذهن السامع إلى المتكلم وهذه مهمة لأنني قد أخاطبك بلفظ عام وأنا أتصور أفراده أن أقول لك أكرم إخوة فلان, فلان, فلان فانا اعرفهم واحدا واحدا فاستعملت لفظا عاما وأنا لا أقصد هذا التوسع الذي لا يحد ولا يحصر لكنك حينما تسمع هذا اللفظ ينبغي أن يتبادر إلى ذهنك عدم الحصر لأنك لا تعرفهم ولا تعرف أفرادهم ولا عددهم اذا هذا الكلام الذي سنتحدث عنه إنما هو متعلق بالسامع بالمكلف الذي يطلب منه فهم كلام الله وكلام رسول الله قال منها عام وهو اللفظ الشامل يعرفه العلماء بأنه اللفظ المستغرق بمعناه ما يصلح ان يدخل فيه دفعة واحدة من غير حصر فالنكته ومفتاح المسألة وشرها عدم الحصر مع الاستغراق والشمول والتوسع وهو قال الشامل لاجناس او انواع او افراد كثيرة والابن تيمية رحمة الله عليه في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم تقسيم جميل لطيف لأنواع العموم فيقول الشيخ رحمة الله عليه على ما أتذكر قال قسم إلى ثلاثة أقسام عمومه الكل لأجزائه عموم الكل لأجزائه كعموم كلمة الوجه لما فيه من أنف وشفتين وعينين وجبهة وخدود وعموم الجنس لأنواعه كعموم كلمة الحيوان للبهائم والدواب والسباع والكلاب والطيور وغيرها وعموم الجمع لأفراده كعموم كلمة المسلمون لأفراد المسلمين واحدا واحدا إذن هي عموم الكل لأجزائه وعموم الجنس لأنواعه وعموم الجمع لأفراده فلا تخرج دلالات العموم عن هذه الأنواع الثلاثة قال ومنها خاص يدل على بعض الأجناس أو الأنواع أو الأفراد الخاص لفظ يدل على شيء منحصر معروف عدده عند السامع عند السامع. فحينما يقول الله تبارك وتعالى مثلا يا أيها الناس فكلمة الناس عام لفظ عام يدل على عموم والله تعالى يعفر لأنه هو الذي خلقهم لكننا نحن لا نعرف عددهم وعددهم محصور في كتاب الله تبارك وتعالى يوم خلق السماوات والأرض لكننا نحن لا نعرف حصرهم فيبقى هذا اللفظ عندنا عاما يدل على العموم والاصل في اللفظ العام دلالته على العموم اما الالفاظ التي تدل على العموم فكثيرة حتى اما بعض العلماء الف كتابا كبيرا جمع فيه كل ألفاظ العموم وأوصلها إلى نحو المئة لفظ وصيغة وعبارة لكن الكثير الغالب هي ألفاظ معروفة منتشرة في كتاب الله وسنة رسوله فترتب من الأقوى فالأقوى واقواها هي الصيغ الدالة على شبه قطع شبه قطع لدلالة اللفظ العام على العموم لكل أفراده العبارة ممكن فيها إشكال حينما يقول العلماء إن اللفظ العام يدل على العموم ويستغرق ما يصلح وان يدخل تحته إنما نقول نحن في اعتقادنا أن دلالته دلالة ظنية لا قطعية أي أننا لا نعتقد أن اللفظ العام إذا أطلق أريد به قطعا جزما كل الأفراد الداخلين فيه إنما نقول غالب الأفراد داخلة في هذا العموم وهذا مذهب جمهور العلماء يقولون دلالة اللفظ العام على العموم ظنيه أي أننا نبقي عندنا احتمالا لتخصيص هذا اللفظ العام نبقي باب التخصيص مفتوحا وسنعرف ما معنى التخصيص قال ومنها خاص يدل على بعض أي بحصر عند السامع بعض الأجناس أو الأنواع والأفراد الفاظ العموم أقواها كل كقول الله تعالى كل نفس ذائقة الموت وقال الله تعالى يا ايها الناس إني رسول الله إليكم جميعا هذه من الألفاظ القوية. كذلك اسم الجنس أو اسم الجمع المعرف بالألف واللام. كقول الله تبارك وتعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وكقوله تبارك وتعالى والعصر إن الإنسان لا في خسر. وقول الله عز وجل خذ من موالهم صدق ضابط رأسية العموم الأخوة هذه مسألة مهمة هذه فائده مهمة إن شاء الله يستعملها العلماء لمعرفة العموم هي اماره وعلامة على العموم كلمة كل هي ضابط كلمة كل ضابط عند العلماء في معرفة العموم أعطيكم مثالا إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين أي إن الله يحب كل التوابين وكل المتطهرين وقول الله عز وجل إن الإنسان لفي خسر أي قال إن كل من يسمى إنسانا لفي خسر خذ من أموالهم صدقة أي خذ من كل أموالهم صدقة فمتى صح عندك استعمال كل في عبارة تشك في كونها لفظا عاما إن صحت وصح استعمالها كان هذا أمارة كان هذا أمارة على أن اللفظ عام وكذلك ألفاظ الإبهام كقول الله تبارك وتعالى فمن فمن شاهد منكم الشارة فليصنه وكذلك ما وما وما تفعلوا من خير يعلمه الله. وقوله تعالى أينما خص بالمكان أينما أي في كل مكان أينما تكون يدرككم الموت. ومن صيغ العموم أيضا عبارة لا لفظ عبارة صيغة جملة تركيبة قالب من قوالب الجمل العربية وهي الجملة التي يكون فيها نكرة مسبوقة بأدات نفي أو أخواتها ولا أريد أن أوسع لأن أخواتها الشرط والاستفهام ولا فقط على لام النفي ولام النهي ونبقى على لام النفي وهي الأكثر ذكرا قال, الله قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاه لا صلاه فصلاة ذكره في سياق جاءت في جملة مسبوقة بحرف نفي فهذه العبارة هذا القالب يدل على العموم لا صلاه أي كل صلاة ليس فيها قراءة القرآن فهي فاسدة باطلة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب أي كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي صلاة باطلة فاسدة وقولنا لا إله إلا الله لا إله فإننا نقتعننا نقول كل اله كل إله غير الله تبارك وتعالى فهو باطل منفي لا عبرة به. ثم يقول رحمة الله عليه. فحيث لا تعارض بين العام والخاص عمل بكل منهما. العام إذا أردتم أن تتصوروه ارسموا دائرة تمثل مجموعه دائرة تمثل مجموعة او ان شئتم وهذا شيء قد يضحككم لكنه يقرب الى الذين هذا المعنى كأنك تأخذ خبزة مستديره فاذا اخذت منها قطعة زال منها جزء منها كذلك العام دائرة مجموعة إذا أخذت منها جزء منها كنت قد أخذت بعضها قال فحيث لا تعارض بين العام والخاص عمل بكل منهما كقول النبي صلى الله عليه وسلم أيما أي كل أيما أي إهاب دبغ فقط طهر وقال في شات ميمونة التي كانت تسحب قال دباغها دباغها طهورها هذه دباغ جلد شاك ميمونة بعينها فليس بينهما تعارض فيؤمن بهما معا فإذا تعارض العام والخاص هذا هو البحث الأطول إذا تعارض عام وخاص كان أقول لك أكرم الحضور في الغرفة الصوتية لا تكرم فلاحظ هنا التناقض التبار بالتعارض إثبات ونفي إباحة وتحريم إيجاب وعدم إيجاب أكرم الحاضرين في الغرفة الصوتية لا تكرم هذا الدخيل الفلانية لا تكرم هذا الدخيل الفلانية فماذا تفعلوا سوف تخرج هذا فقط من المجموعة لأنه كان داخلا في اللفظ فأخرجته أنت بالدليل المتكلم حينما تكلم ما كان يقصد ذاك الدخيل كان عنده خارجا من لفظه العام ما قصده لكن السامع لا يعرف فيمشي على الأصل في أمن العمى يدل, ال... يدل على العموم ولا يجوز له أن يخرج أحدا إلا أن يخبره ذاك الذي أمره بالإكرام أولا فإذا قاله لا تكرم فلانا الدخيلة هنا تستدل على أن المتكلم أصلا لم يكن يقصده لم يكن يقصد ذاك الذي استتناه وأزاله حقيقة لا أريد التوسع في أنواع التقصي ثم الاستثناء والمنقطع والمتصل قد يكون هذا في أوقات أخرى نحن فقط نؤسس الآن لعلنا نتدارس كتابا آخر يكون جامعا متوسعا فيه فإذا تعارض عام مع خاص نخرج الخاص منه فقط وإذا تعارض عام مع عام وكان أحدهما أصغر في دائرته من الأول فتأخذ هذا الصغير الدائرة الصغيرة تخرجها من الدائرة الكبيرة مثال ذلك مثلا قول الله تبارك وتعالى ولا تنكح المشركات حتى يومهم فترسم دائره تكتب عليها المشركات وتقول لا يجوز لكاح من في هذه الدائرة هذا عند السامع عند السامع لكن الله تعالى حينما قال ولا تنكح المشركات ما قصد الكتابيات ولذلك استدللنا نحن على هذا بقوله تعالى والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب الكتاب حل لكم اي أن هذه الآية تدلنا على أن الله لم يقصدهن ابتداء بالنهي فأخرجناهن من التحرير اللفظ الأول المشركات عام واللفظ الثاني المحصنات من الذين اوتوا الكتاب لفظ عام لكن المحصنات من الكتاب أفرادهن أقل من عدد المشركات فنخرج الأقل من الأكثر كان من الأجدري بأن أرسم بعض الرسوم لكن قدر الله ما شاء فعل الله مشغول ثم قال رحمه الله ومنها مطلق عن القيود أي لفظ مطلق سواء كان عاما او غير ذلك مطلق عن القيود وهناك لفظ في مقابله يوصف بكونه مقيدا بوصف او قيد معتبر فيحمل قال هو المطلق على المقيد هذه المساله ربما قراتم عنها وسمعتم عنها وحقيقه لا اريد التوسع ايضا لكن ساذكر نماذج قريبا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدين فأطلق النبي صلى الله عليه وسلم الشاهدين أي كيفما كان أي شاهد كان أجزاء ثم ورد الحديث بلفظ آخر لا نكاح إلا بولي وشاهدين عدل فهذا قيد فماذا نفعل نقول المقيد حاكم على المطلق المقيد حاكم على المطلق والمطلق تابع, تابع للمقيد وهذا معنى قولهم يحمل المطلق على المقيد أن يتبعه فالعبره بالمقيد لا بهذا المطلق مثال اخر في الحديث المشهور الذي يسبنا به المستشرقون والعلمانيون قول النبي صلى الله عليه وسلم يقطع الصلاة, يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث اخر يقطع الصلاة المرأة الحائض أي متلبسة بالحيض والكلب الأسود والحمار إذا فقيدت المرأة وقيد الكلب فيحمل الإطلاق على التقييد هنا لعل قال لم يقول حقيقة هذا إشكال كيف تذكر المرأة مع الكلب والحمار نقول كل من مر بين يدي المصلي قطع صلاته بشرا كان او حيوانا لكن, لكن خفف الشرع في المرأة بخلاف الرجل الرجل اذا مر بين يدي المصلي فانه يقطع صلاته ولذلك ينبغي أن يدافعه والمرأة الحائض فقط هي التي تقطع الصلاة وهناك مذهب يقول إنه لا يقطع الصلاة بل ينقص من فضلها وأجرها والله تعالى أعلم هنا مسألة أضرب بها المثل وانا استسمح حقيقه لا نأخذ في هذه التفاصيل لكن هي من الامثله التي تشيع عند اخواننا وهي مساله الاسبال لمسألة حقيقه نحن لا نتكلم فيها كثيرا لكن المخالفين يسخرون منا بها ويستهزئون دائما تسمعهم يقولون يحمل المطلق على المكير يحمل المطلق على المقيد أنا أقول كلمتين فقط الفائدة الأولى هما حديثان حديث الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أسفل من الإزار ففي النار وقوله عليه الصلاة والسلام من جر ثوبه خيالا لم ينظر الله إليه يوم القيامه فقال يحمل المطلق على المقيد وهذا خطأ لماذا خطأ العلماء يقولون انما نحمل المطلق على المقيد إذا وقع التقييد إما في السبب أو في الحكم دائما في نصوص الكتاب والسنة إذا كان هناك حكم له سبب فمثلا الأمثلة مرت لا ركاح إلا بولي وشاهدي عدل لا ركاح إلا بولي وشاهدين السبب النكاح والحكم وجوب الإشهاد فوقع التقييد في الحكم وهو وجوب إشهاد شاهدين عجلة وقع التقييد هنا في الحكم في حديث المرأة الحائد والكلب الأسود وقع التقييد في السبب مرور المرأة الحائد والكلب أو الكلب الأسود ما حكمه يبطل الصلاة إذا تارة يقع التقييد في الحكم وتارة يقع التقييد في السبب وهذا هي جملة هذه النماذج والأمثلة لكن إذا وقع التقييد في السبب والحكم معا يقول العلماء لا يحمل المطلق على المقيد ويعمل به ما معا انظر ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ما, ما أسفل من الكعبين ما أسفل من الكعبين ليس مقيدا بكونه مجرورا في الأرض قد يكون تحت الكعبين لكن لا يجر في الأرض والحديث الآخر من جر ثوبه إذن هو إسفال بقيد الجر في حديث ما أسفل من الكعبين من الإزار الحكم هو ففي النار حديث الخيلاء فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم لم ينظر الله إليه يوم القيامة أي أنه في النار بقيد عدم رحمة الله له إذن وقع القيد في السبب والحكم معا فلا, فلا يحمل المطلق على المقيد ودليل ذلك الذي يقويه أن عبد الله بن عمر روى الحديثين معا في سياق واحد وفصل بينهما بالواو. فقال من جر قال النبي صلى الله عليه وسلم احتج بهذا الحديث على ما ذكرت لكم قال عليه الصلاة والسلام ما, ما أسفل من الكعبين من الإزارف في النار ومن جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة فالجملتان مختلفتان ثم قال رحمة الله عليه منها أي من الألفاظ مجمل ومبين. مجمل هو اللفظ الذي لا يدل بصيغته وعبارته على المراد منه، إنما يحتاج إلى بيان خارج منه. إلى بيان خارج منه. كالصلاة مثلا والزكاة والحج وغير ذلك. كلها مجملات احتاجت إلى بيان. ولم يبق في كتاب الله وسنة رسول الله شيء اسمه مجمل كل المجملات بينت قال فما أجمله الشارع في موضع وبينه ووضحه في موضع آخر وجب الرجوع فيه إلى بيان الشارع وقد أجمل في القرآن كثير من الأحكام وبينتها السنة فوجب الرجوع إلى بيان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فانه المبين عن الله ولذلك ماذا قال الله تعالى قال وأنزلنا إليك الذكر أي السنة لتبين للناس ما نزل إليهم أي القرآن فإنه المبين عن الله تبارك وتعالى وعلاقة السنة بالقرآن أحد ثلاثة علاقات العلاقة الأولى علاقة الموافقة علاقة الموافقة فإن الله قد نهى عن الربا ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الربا إذن هذا توافق هذا تأكيد وتقرير النوع الثاني بيان التفصيل كما بين النبي صلى الله عليه وسلم كلمة الصلاة المجملة في القرآن وهناك مثلا تعيين لما عمّم ذكره في القرآن فإن الله تعالى تكلم بعمومات كثيرة وكان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يعين بعض الأشياء الداخلية في هذا العموم قال ونظير هذا أن منها محكما منها محكما ومتشابها محكما أي متقلا متقلا واضح الدلالة ومتشابها أي غير واضح الدلالة فيجب إرجاع المتشابه إلى المحكم أقف هنا إن شاء الله تبارك وتعالى وأعتذر لكم فطبيعة الحال وحسب بتعب حقيقة لو كان أحد الإخوة يقرأ وأشرح لكان أحسن لكن قدر الله ما شاء فعل فاقف إن شاء الله تبارك وتعالى هنا على أمل أن نلقاكم في الحصة المقبلة وغدا إن شاء الله تبارك وتعالى في درس المصطلح أرجو أن تكونوا قد اعددتم ما طلبناه, طلبناه منكم أيها الفضلاء والفاضلات فبارك الله في الجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته